الموقع الرسمي بفضيلة الشيخ محمد صفى عبد القادر يقدم لكم هذه المادة بسبب الآن سواء مع الأرجال <تصفيق> أولا سيد يكان الرجال كرعين والنساء المثلويات في الجنة ومع ذلك جنة فماذا حان البرأة التي ماتت ولا أمو تدور وتدخل الجنة ما كان ذلك ضروري بكذا طلبين الا هل على ذلك كما قال الامه اشعرا فيها ولدينا جديد اولا دهصعب من النصوص التي يكتب بها ان المراه التي لم تتزوج في الدنيا وما هي طريقه العجب ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس في الجنه عجب وعجب دي كلمه بتاع الرجل والمره احنا يقولوا ان زوج سوف عازم عشان من كل انا لا ده روح الصباين دول عايز عايز ما والجمعه قال لا انت بالجن على قال مع واحده كده يقول والله احنا غير روحنا منها واهتماس من الباقيين ده الباقي ايه كده يا ريت كده انت تقول لي خلاص الامل الذي رسول الكركوز وفي اجو اظن فغاروا بهم كاميراس عشان كده قالوا يعني ما من احد ما من عبد تبعث لهم غير الا ولا لهم منزلان منزل في الجنه ومنزلهم في النار فاذا كان كان ال قوه لله اسعدت قلبي ولا دنيا اخرى والكلام في هذا انا ذكرت ذلك التحاره وكان في نفس العكه فاذا وجوها لواحد يعني جنب ياخذ هنا ويوضع اذا كان طالع مشكل وداخل النار وكان احكي لهم بعدين خلاص لو جينا بنعرفه وذا الواحد واحد عشان يعني تمام كلامي فهذا الجواب على هذا بس وعالوا أنا بحسنوا قاعدة إيسا في الجنة هذا الغذل هو قاعدة إيسا بيقول أنا بالأمس قلت أن أبقاء إيش واحد بيقول أنا عن طريق الغفر يكون النهض مثل ما جاءت بالحال وأن كانت بالقلق على نفسي فهل أنا بعد المشي شهر بالله تعالى وإيجي بعدين هكو بالشهدتين من جديد من المصل لا طبعا بيقول مسألة الشباعة اللي أعملون للأهل وذي طبعا نظر فيها طلال. وينه؟ بيحددوا الشافع. ايه قلنا? قلنا اه قول الشغل لاننا من تأتيه وانا استغلقوا. اه ايش فعلين هنالك? ايش شفاء اليوم القيامة الانسترطيامة طبعا. وده بيحددهم الله القيامة. الشافع والمشفوع بيحددهم الله. الفضل؟ لمن القبر. لمن القبر يعني ليس هو الشاكر إلا حضا يقول يكون كلهم القيامة. هلان الثلال. هم أجفع للآل الثلال. مشانو الشديد. بحثي الأول الشاكر هو المشهور. ما بيزاك كده لشفاعة في الدنيا. شفاعة في الدنيا بتتلم أعلان. شفاعة في الدنيا مليك وشاك. يعني كون الناس في جواز كده ما قرأ. مراسة فارق واسة مشروب. معنا؟ ما يقابلون. عارفه هو غير ده عارفه انت اليوم امجدان جاي بسرعه طبعا انت انا انا بغفروا عدد ربك وعون بهذا الكون اول انك انت اول ما انت قلت عليها لازم تعرفوا ده يعني حدك حدك اذكر عليه كده حد لهو عشان لكن هم بياما لقانا مركب من ماكن في السماوات ما يؤمن في شفاعتهم شيء الا من بارئ حياتهم وملكهم ويؤمن إن, أن يأذن كبعاد وجل الشابق وأن يطلع وأن يطلع على المشروف يعني هو شيء ما يأذن لهذا الاجتماع على كل حال السائل يقول في الشهر العليم وهو أغن يعني خرج من شبديه وهو نوريسه ولو الإنسان خرج يعني من شبديه مريبا ننوفه وهو بعد أصباه ما يخبره ما, ما يخبره اه لأسفلنا جماعة. انظر الشيوم. بالخطأ اينا جدوا ان تتفكر بالغلب وتقوم على دور ما يجب تجدد لي بنتعني. فذكر ابن مهتلى الحديث الاسمالي في صحيح بسنة. قال سبيعكم النبي صلى عليه وسلم يقول اه يعني ان الله افرح بالتوبة عمي ان تتبني. يعني قال لكم على التوبة. من اعلموا برض مسكين. ان فلا تجعلوا فعلينا ارعاب واجراب في عمين مياه يعني قربتت كل المساقل والذي بتاعه في النالة والشراب بتاعه في النالة وقافجت منه في الخنجة فبعث عنها فلم يلسع فالتقائب كده قاله كده قاله وعن البابي وضوليات البابي استسلم القول قال فأتا الى الأولي شجرة فمضجة فعلى استسلم القول قال فأين ما هو؟ الثاني الثانية تايمة عن النفس. فجع في ده قرآن أستاذ الرحمن أنه لقاء وظفة جمران فأغلب من طعمه. هذا كان حق مزاح من طعمه. طبعاً؟ وعليها البعام ومشره. طبعاً الذي كان لديه مساء الثاني والنفي كان من المابل والنفي كان يستفقى قبلها. لكن بعد ججع شاكنا في البلد بجعب جميلة معاقة. وإذا كان مرحباً كان ديوانا فكريات وكذلك هذه الحكايات كان ديوان التعبير وعلى عمر خلينا نتكلم عن الموضوع يعني الحاله فعلا ما خرجها ها الاخطاء بشدهشوا الاخطاء الذي